وَإِذْ بَنَوْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بَنُوهُ عَلَىٰ مَن أَسَّسَهُ وَالْقَائِمِينَ قَالَ السُّجُودِ الْبِقَاعُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ قَضَيْنَا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ من كل فج مِنْ كُلِّ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 وأحيلت لكم الأعوام إلا ما يطلع عليكم فجت نبو الرجس من الأوسان وجت نبو قو النذور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْزِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّةِ الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّىٰ ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَدِيقِ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 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبند جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها صفا ففإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظالمون وإن الله لا نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم غير حقين لا أن يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له الدمى الصوابع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرات ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي النعIZER الذي إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ قَائِمًا بِالظَّكَاةِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصِنُونَ وَالْمُحْصَنَاتُ وَالْقَانِتُونَ وَالْقَانِتَاتُ وَالصَّادِقُونَ وَالصَّادِقَاتُ وَالصَّابِرُونَ وَالصَّابِرَاتُ وَالْخَاشِعُونَ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَعَلَيْهِ الذِّكْرُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكأيٌّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ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 للله يحكم بينهم فالذين أمنوا عن الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآيات فولائك لهما ذر مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا يرضخنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم مدخل يرضونه وإن الله لا عليم حليم ذلك ومن عقب بمثل ما عقب به ثم بغي عليه لا ينصران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 يا خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقتا فخلقنا العلقة مزغتا فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولا تبعثون وَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كثيرة وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ مَشْرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِذُّكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وعظام أنكم مخرجون هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لما تُوعَدُونَ إن هي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ نحيا وما نحن بمذعوثين إن هو إنا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صرني بما كذبون قال أما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا فبعد للقوم الظالمين ثم شأنا من بعدهم خرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلا تترى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 وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في ومرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطر فيهم بالعذاب إذاهم يجئرون لا تجئر اليوم إنكم من لا تنصرون قد كانت آياتي تطلع عليكم فكنتم على آقا بكم تانقصون مستكبرين به سامرًا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَلَمِّئَةَ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمُ الْمُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْسَرُهُمْ بِالْحَقِّ ك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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا قال فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين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 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عليم لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فولئك عند الله هم الكاذبون ولولا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 الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فظل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا القرى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله رافع الرحيم إن الذين يردن المحصنات الغافلات المؤمنات ليعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون يوم إذ يوّفهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 أو آباء بعولتهن أو أبناءهنّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهنّ أو التابعين غير للإربة من الرجال. غير ان الاربه من الرجال او اطفن الذين لم يظهروا على اورات النساء ولا يغرمن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون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 جَعَلَ لِلَّهِ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ من نُّورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْمِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثم يجعله ركاماً ثم يجعله ركاماً فَثَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَايِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ يشاء يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّا يَشَاءُ يَكَادُ سَنَاءَ بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّمُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لا إِبْرَاهِمَ لِأُولِي الْأَبْصَارِ